بسم الله الرحمن الرحيم ت ب ت يدا أ ب ي لهب و ت ب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب سيصلانا غنى ذات لهب و ا م ر أ ت ه ح م ا ل ة الحطب في جيدها ح ب ل من مسد